من الشريطان الرجيم الذي خلقت سماوات والأرض Amen. <laughs> Uh oh, oh. Amen. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا Kol de quel hal de Thank you. uh -huh.